تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن لسليمان بن حسين بن محمد الجمزوري. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا.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 أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل احرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني ادغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يضغما فيه بغنه بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني ادغام بغير غنة في اللام ورى ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنه مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل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 وسم كلا حرف غنة بدا احكام الميم الساكنه والميم ان تسكن تجي قبل الهجا لا الف لينه لذي الحجا احكامها ثلاثه لمن ضبط اخفاء ادغام واظهار فقط فالاول الاخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني ادغام بمثلها اتى وسمي ادغاما صغيرا يا فتى والثالث الاظهار في البقيه من احرف وسمها شفويه واحذر لدا واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرف احكام لام ال ولام الفعل للام الحالان قبل الاحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل أربع مع عشرة خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه ثانيهما إضغامها في اربع وعشرة أيضا ورمزها فعي طب ثم صل رحما تفز ضفذا نعم دع سوءا من زر شريفا للكرم ولا ملولا سمها قمرية واللام لخرى سمها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلن والتقى في المثلين والمتقاربين والمتجانسين إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وان يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل أقسام المد والمد أصلي وفرعي له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 من لفظ واي وهي في نوحيها والكسر قبل اليا وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها اليا وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا أحكام المد مع الهمس للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا متصل يعد وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل آمن وإيمانا خذا ولازم ان السكون اصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا اقسام المد اللازم اقسام لازم لديهم اربعه وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل فهذه اربعه تفصل فان بكلمه سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أضغما مخفف كل إذا لم يضغما واللازم الحرفي أول الصور وجوده وفي ثمان حصر يجمعها حروف كم عسى النقص وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرف الثلاث لا ألف، فمده مد طبيعيا ألف، وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد حصل ويجمع الفواتح الأربعة عشر سله سحيرا من قطع كذا شتار خاتمة، وتمذ النظم بحمد الله. على تمامه بلا تناهي ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي أبياتها ند بدى لذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها